121. Inna shak nakhsif bihimu al-arza aw nusti ta'alayim kisafan min assamak 122. Inna fi dhalik l وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوِي بِمَعْهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُ صَالِحًا إِنَّهُمْ بما تعملون بصيد وليس لي ما نذبح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن مي يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيش يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجبان كالجواب وجبان كالجواب وقودور الراسيات إعمال آل داود شكراء وقليلهم من عبادي الشكور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 وَظَلَمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيَتَ وَمَزَّقْنَا هُمْ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكُولٍ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِفْعَةٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ وَلِيٍّ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 121. Kul min yarzukukum min as-samawati wal-ar'di kulillah 122. Wainna au-Iyyaikum l'ala hudan au fi dolal mubin 123. Kul la tus'anun عama أجرنا ولا nus'anu عama t'a'manunun قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم 121. Kul aruni الذina alhaqtum bihi shurekaa kella bel huwa Allah al-Azizu al-Hakim 122. Wama arsalnaaka illa kafta lilnaas bashira wa nadira 133. Walaakin acathar annaas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 وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان صددناكم ان صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلته به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا إلا من آمن وعمل صالحا فأنا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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين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 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمَّا كَانُوا قَلِيلِب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 فعل بأشياءهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.